فجر الوطن فجر الوطن يمحو المحن مشتاق لديارك طير وطير في هالارض بتغني اشعارك يا زهور تسكب بهالعطر ترويها اسرارك اجيال فيك تجذرت بتورث صغارها لصغار كبروا وحبهم لبلادهم عنوان لصغار كبروا وحبهم لبلادهم عنوان ما يخونوا عهد جدودهم ما يتركوا الكوشان وتسابقوا, وتسابقوا. وتسابقوا حملوا الامانه وحلموا في الميدان شجاعيه شجاعيه بوابه فخر تصمد ولا تنهان نادت فلسطين الامل نادت فلسطين الامل يا ابني بذنادك تعلي زغاريد الوطن تعلي زغاريد الوطن وتفرح ولادك عرفوا قيمتها توحدوا عرفوا قيمتها توحدوا ابدعوا من اجدادك لا تنسى يا بني الارض لا تنسى يا بني, تنسى يا بني رجع بلادك اشهد يا ليل يا ليل عش جاعي وعليه اشهد يا ليل ع الشجاعي وبالرباط أنا يلي روحي علي اشهد يا ليل اشهد يا ليل عش جاعي وعلي هو انا اللي روحي علي علي يا باو مهما تكاثروا هل عدا علي انا القسام بتفجر غضا Oh, oh, oh, oh. عالي يا رباط الخير وعالينا القسميه وعيوني بتسهر طول الليل ترسم شمس الحريه الحريه خط النار خط النار قلعت هالشهدا الاحرار, الأحرار, الأحرار カラ Wabit вас se ولو فرسان يمشوا في ركب الجسأ Ja ما صدينا جد وطلبنا من الله لعانه ونزلنا هالعمليات السهم بيضبط وعقصا تعلم <تصفيق> نلقى كلنا شاما الشجعي يا أرض الجم بالنقوى والشاما مرشي طاق لهم والعالم جم نلقى شباب نضحي ونجور بالإسلام ابنك ساما وبنعشك أرض فلسطين وترابك يا الشجعي